دي سحية خاصة في خطر النزير صرحون جنرال يا عاديلو العز انصار يسمحوا لي ويا صحبي لا تقولت عليكم راني باغي نخوي قلبي ونعود ليكم سمحوا لي ويا صحبي لا تشتغلت عليكم راني باغي نخوي قلبي ونعود ليكم أراني سكران خلوني نهضر سكران خلوني ندوي واحد فيكم ما يقمعني إيوي قولي ياسكوت خوكم أمريد كي يتعلم شي بيخاوي ما فيه تهدر قمر راح وصلت بيا لعظم ولعبت بيا الوقت الوقت الوقت دور آه عادي لخليفي مهنا تاسي سعيده وزكريا النازل دربك الكبير اه وين دا ايا كنت نيا خيرت اصلا ما تفوتنيش كان الخير غير مدفيت وعيش حلاله واليومانه تبليت بالكز تاع الحشيش صرابي من من مخلي الناس حلا ما عانيسكين خلوني نهضر سكرين خلوني ندوي سوا حد فيكم ما يقمعني ويقول لي يا خوكم حكومه مريض جاي يتعلم شي في ما فيه حتى لدم راه وصلت بيا للعضم ولعبت بيا نوقتل وقتلوني اه عبيد خويا الله يبارك في ياسين ناسيا سيرجي فونطواز مش مهندى وان ما انا وندى رضا كيت لازى نضيع في لوقت ما في قلبي ربي وراني مليت وبركت صبره عراني سكنا نخلوني نهضار سكنا فيكم مريض دي خاوي ما فيه حتى درهم فحواص لايتس بي العدم ولعبت بين وقت الوقت التدوام اه حسد البوليسي وعاديل ونسمي بلاد قلت الريفي خويا الريفي والعز جبايه زكريا اي عليكم أراني بغي نخوي قلبي ليكم فيه تاثر قنر راح وصلت بيا المعضم ولعبت بيا الوقت الوقت الوقت تدور خليني نهضر